وسؤالي صلى الله عليه وسلم بقي شيء يتعلق بالمساله السابقه ولعنون الابتلاء به لأنه تعبون له هو أن الإنسان في موارد التجري هل يحكم بفسقين وزوار عزالته أم لا فمثلا الإنسان الذي يعلم إجمالا بنجاسه محل المنائين فشارعان لا يحرم عليه كلا لنائين وإنما يحرم عليه بناء منس الواقعي ولكن عقلان يجب عليه اجتماعي عقلان من باب المقدمة العلميين يجب عليه اجتماعي كلا لنائين فلو تجر وخالفت خطن العقل وشرب أحد لنائين ما شارف كلا لنائين فلو شارف كلا في الشرع نحن نقول لا لو تجلى لأن التجري غير المعصيات بحسب المستفح التجري هو الإقدام على المعصيات وإن لم تحصل معصيات بخلاف المعصيات أن المعصيات وخالفة الأرض الشعير التجري هو الإقدام على المعصيات وإن لم تحصل معصيات فهنا نقول بأنه اذا تجرأ في المقام وشرب احد الامامين فهل يحكم برزقك وجوال عدالتك ام لا يحكم وكذلك بالنسبه الى موردنا مثلا كلامنا مثلا انسان وجد عليه عقلا ان يتعلم مسائل الحلال والحرام التاجر تاجر ما لم يتفقاه فالتاجر لم يتقفى في دينه هل يحكم بزوال عدالة دين او لا يحكم بزوال هذا البحث تابع لبحث التجري وبحث التجري مذكور في الوصول وقد فرر في التجري اقوال انضعار نتعرض لهذا انتباطنا بهذا المفهد القول الاول ما ذهب إليه سيد الصالحين في السرور من أن التجارب حرام بشع، أقصية شرعية، باعتبار أن من خب سرور يفهم أهل الطغاة، باعتبار أن يفهم من الادله ان أن الاقدام على المعصية أو التمرد على المولى أو تفك حرمة المولى لأن الإنسان إذا أقدم على المعصية يعني هتك حرمة المولى المولى ما عنده بالأتبعات لا مبالاة عنده بالمولى ولا بشخصية المولى الإقدام على المعصية تمرد وهتك لحرمة المولى، فهو يفهم من الأدلة أن نفس عنوان هتك حرمة المولى حرامون، نفس هذا العنوان. عنوان هتك حرمة المولى مضطني المعصي. المعصية، معصية حرامون أيضاً هذا العنوان في حد ذاته حرام. هتك حرمة المولى والتمرد على أوامر المولى. هذا العنوان في حد ذاته حرامون وإن لم تحصل أي معصيه في القاضلين بما أن عنوان هجف فرمة المولى حرامون هذا العنوان يتحقق بالإخدام على المعاصيدين هذا الإنسان يظن أن هذا أو يعتقد أن هذا المائع خمر وفي الواقع أنه خمر يعتقد أنه خمر يقوم ويشربه يشرب هو هذا الشراب وان كان ليس شرب خمر وفي الواقع عصير المد هذا الشراب وان كان في الواقع شرب عصير الا انهم يصداق لهذيك حرمه مولى ومستاق للتمرد على المولى وعنوان الهج وعنوان التمرد في حد ذاته محرم فالتجريب نتيجه امر محرم التجريب مستاق للهج والحد محرم فالتجري امر محرم فعليه بلا إشكا أنه في موارد التجارين التدب للفيرس وأنه فاسق باعتبار أنه ارتكب محرما على هذا المبنى لا أردت من الله فالمبنى الثاني ما ذهب إليه السيد الخوري فالكيس سرون من أن التجري ليس حراما شرعا لكنه مستوجب للعقاب وليس ليس لكنه يستوجب العقوبه بيان ذلك أن التجري ليس حراما شرعا لكنه قليح عقلا والقبط العقلي كافي في استحقامها برخوضة وإن لم تكن هناك حرمة الشرعية باعتبار أنه ما علم في الأدلة أن هدف حرمة المولى حراما أو أن التمرر في حال ذات عدنا في الأدلة شرب الخمر حرام ما شرب الخمر شرب العصير عدنا في الزنا حرام اذا وطأ زوجته بتخيل انها اجنبيه ما صار زنا صار وكن لزوجته زنا حرام من. شرب الخمر حرام الكذب حرام اخبرا اخبارا بقصد مخالفة الواقع تبين انه مطابق للواقع اما هك حرمه المولى زياده على المعاصي حرام يعني حرامين يعني إذا ارتكب معصة، هذا معنى الشكل إذا كان سيدنا في صدر قبسة سره ينتزن بأن هد حرمة المولى في حد ذاته حرامون فإذا صادت هذا الهد مع المعصة، لقد ارتكب محرمين هم هدك حرمة المولا معصة مولا، ارتكبوا محرمين، يستوجب عقابين لا قائل بها هد حرمة المولى في حد ذاته، ليس أمر المحرمين المحرم هو المعصية مخالفة أمر المولى ونحن خالف أمر المولى شرب العصير بتخيل أنه وخارت بأنه عصيره ما خالف ما عصر ما عندنا زيادة على حرمة المعصية هم حرمة هتك حرمة المولى حرمة المولى حرام مع كونه هتك في الواقع لا مع كونه هتك في الظاهر وفي الخيال هو هتك حرمة المولى ظاهرين المواقع المادية كحرمة المولى المواقع الحسية، واضح؟ فما تدل عليه أدلة حرمة المعصيات؟ يعني حرمة الهتك الواقعين، لا حرمة الهتك الظاهري والافتراضي، ألا هتك افتراضي ظاهري للمواحى؟ الواقع ما في تحرم المولى؟ فلا دليل عندنا على حرمة الهتك الظاهري والافتراضي. نعم نقول لا اشكال بان العقلاء يقبحون هذا العمل العبد الذي يخرج العبد الذي يخرج ويقتل رجلا باعتقاد انه ولد المولى رأى ولد اعتقد أن انه ولد المولى قتله ثم تبين انه عدو المولى وأنه ليس ولد المولد. هل العقلاء يمدحون هذا العمل ثمام خلفت المولى من عدوه؟ او العقلاء يذنونه؟ يقول مثلاً خوش في لكن لكنه صادت أن هذا عدو المولى ولا هو حل ذاته اراد ان أراد أن يقتل ولد المولى لكن الله نجس بينه ولد المولى الثاني أنه عدو في نظر سيدنا الخويق قمت سسره في ارتكازه أن العقلاء في هذا المورد يذمون العلم يقولوا العلم مذمون صحيح أنه خلص المولى من عدو لولاد المولى قتلوا يعني أنه ولد المولى وله تبين أنه ولد المولى لا حصله نصيبه وحصلت كارك ولد لو كان في الواقع هو ولد المولى مثل ثوم جحا <تصفيق> لو تبين أن جحا في ثومه يتكسر في دمون الله نجى كان ثوم فقط وهي أتنجي. فهنا العقلاء يذمون العمل. العمل تمرد على المولى هذا العمل هدكن لفهمه المولى وان كان تبين في الواقع انك ما عطيت المولى فالعقلاء يذمون هذا العمل بما ان العقلاء يذمون هذا العمل انجيل قائله ما حكم به العقل حكم به الشرطه على التي يذكرونها في مقدمه الواجب هل ان الامر بالشيخ قبلنا ما العاقل حكم العقلاء يحكمون هنا بأن العمل قبيح والشارع كما والشارع رئيس العقلاء فيحكم بما يحكم به العقلاء ايضا الشارع يحكم بان العمل به الشارع لكن يحكم به لا بما هو الشارع بل يحكم بالشارع بما هو عقل بما هو قال العقلا يكون بأن هذا العمل قديم هم الشعر من جود العقل إذا شك أن الشعر عاقل وليس بالمجنون فإذا حكم العقلا بحكمين فالشعر لأنه عاقل هم يحكم بحكمين. لكن يحكم بحكمهم بما هو عاقل لا بما هو شارع يعني. بعد هذا يبين على أنه إذا حكم العقلاب بقول في شيء ما معنى حكم العقلا. ما معنى زمونه ما مشيت ما العقلاء عندما يقولون الظلم قبيح يعني الظالم مذموم معنى قبح الظلم ذم الظالمين ليس وراء ذمهم شيء يسمى بالقبح القبح لذلك يقول هذا التحسين والتقبيح من القضايا المشهورة شيخ المضفر المنطق أن التحسين والتقبيح العقلائيين من القضايا المشهورة التي لا واقع وراءها لا يوجد لها واقع إلا نفس الذن والميت ما يوجد واطع وراءها يسمى قبيح أو حسن ظلم في أي وعاء؟ في أي وعاء يكونوا قبيحة؟ في وعاء الخارج، في وعاء الذين، ما لا يوجد لا قمح الظلم لا في وعاء الخارج ولا في وعاء الذين قبح الظلم معناه ذنب العقلاء فليس وراء ذم العقلاء شيء يقال له قبحا أو كبهن. معنى قول العقلاء هذا قبيع وهذا حسناً هذا مدهوم وهذا مندوء إن شئ لله ليس وراء تطابق العقلاء على الذن أو المذن واقعا في الذهن أو في الخارج فيه قبح أو فيه حسن فالظلم ليس لقبعه واقع لا في الخارج ولا في الذهن وإنما واقع قبح الظلم هو بتطابق العقلاء على ذن الظالم ومذن الحاسن هذا مبناء ماكد وانتا بناء على هذا لانه قبح الشيء معناه ذمه تقبيح الشيء عند العقلاء معناه ذمهم، لا فتقبيح الشارع لا معناه ذمه ولا ذمه للشارع الا عقابه الشارع ما عند ذم اكثر تقبيح العقلاء لشيء معناه انهم يذمون ما هو راء التقبيح الا ذنب والشارع من جنده العقلاء فيكون تخبحوا وزنا، ودلم الشارع هو كما أنه مدحر هو ثواته فبالنتيجة بما أن التجري tajarj قبيحان, أي مذموم عند العقلاء والمذموم عند العقلاء مذموم عند الشارع فالتجري مذموم عند الشارع ومعنى ذلم الشارع هو عقابه إلا التجري مستوجب للعقاب وإن لم يكن محرما الشارع بناء على أن التجري مستوجب للعقاب يهتم بي الثفس يقولناكم لازم وما عاقب يوم القيامه مثل فاسق الله فرق بين الأحكام الدنيا والأحكام الأخرى هذا عمل مستوجب للعقاب في الآخرة أما أنه مستوجب للثفس في عالم الدنيا لماذا؟ قبل فنحن نحكم بأنه مثلا بأن هذا الرجل هو هذا الرجل ليس هذا الرجل مستوجب للعقاب عليه عقاب اما ان هذا الرجل فاسق لكن تلازم اليه اما المبنى الثالث وهو مختار الشيخ الانصاري وتدعوا في هذا المبنى السيد السيستاني دام ظله مع بعض الفقهاء ان التجريق قبول فاعلين لا تطفو في الخارج لا حرم ولا هذا حصن شرب العصير باعتقاد أنه خمر هو في الواقع عصير هذا العمل في حد ذاته لا محرم بقى. لا محرم إذا لم يجد دليلا على أن الهدك الاعتقادي حرام ولا أنه قبيح لأن العقلاء يذمون المنكشف للكاشف صحيح حقه هنا ذنب العقلاء بس الآن وين مصطف هل مصطفه الكاشف أو مصطفه المنكشف العقلاء صحيح هنا يذمون إذا خرج العبد عرضا سيفه يريد قتل هذا الرجل بعنوان أنه ولد المولد هذا يذمون العقلاء يذمون العمل أو يذمون ما يكشف عنه العمل يذمون المنكشف بل يقولوا هذا العمل يكشف عن خبت سريرة العبد وسوء نواياه فالمنكشف وهو خبت سريرته هو المذموم هو أن العمل كاشف عن القبح الساعدي لا, لا عن القبح القاعدي عمل في حداد الاقدم لكن لانه كاشف عن قبح السريرات فهو كاشف كاشف عن قبح الساعدي وليس هناك قبح قاعدي فزاد منصب على المنتشف لا التاكيد ما يوجد في المقام اي قبح قاعدين ولا يوجد في المقام اي قبح قاعدي بناء على هذا المبنى هل يحتسب ان المتجرئ أسقون أم لا لقى الفتح إذا كشف خبث سريعة فيه. والعدالة من الأمور النفسانية لأن العدالة كما سبق إنما هي الملكة التي تبعث على فعل المع على فعل الطاعات واجتناب المعاصي وإنما هي الاستخامة النفسية ما الملتزم بالملك على قد ما الملتزم بالاستخامة النفسانية. صواءً عرفنا العدالة لأنها ملكة أو عرفنا العدالة لأنها استقامة نفسية على أي حال هل يفضل النفسية مع انكشاف قمة السريرة؟ تجوز بعض انكشف لنا أن العدالة النفسية غير موجودة؟ انكشف لنا بهذا العمل أنه خبيث السريرة لا أن عنده ملكة العدالة لا أن عنده الاستقامه المخسنية التي هي مناطق العدالة فهذا العمل يكشف عن زوال العدالة إذن يحكم بالمسقين ولكن سيدنا الخوئي قدس السرار يقول حتى على تمامية هذا المبنى ما ينكشف فسقه اولا لأن العدالة عنده مؤمر نفسي أمر خارجي العدالة على مبنى مبناه هذا النقاش مبناه يسأل العدالة على مبناه هي نفس الاستقامة الخارجية هو في الخارج ما بعد المعصوية اعتقد أنه فعل معطي وما فعل معطيه في الخارج ما فعل معطيه. إذن الاستقامة الخارجية ما انتقضت فهو عادل وإن كانت الاستقامة النفسيه انكشفت أنها غير موجودة لكن العدالة بنظره ليست صفه النفسانية انكشف عدم الصفة النفسانيه لكن لم ينكشف عدم العدالة الخارجية فانكشف هذا وهذا أولاً، ثانياً هو يرى الواسطة بين العدالة وبين المفهن. انكشف عدم عدالته، لن كشف فساد زوال العدالة لا يعني وجود الفرد قولت الزب الواثق علينا الإنسان الحديث عهد بالإسلام إنسان أثلاً حديث عهد بالإسلام هذا لا عادل لك لا عادل لأنه لم تحصل له استقالة عملية بعد هذا هو حديث عهد بالإسلام ولا أنه باسق منه، لن يرتكب بعض كذلك مدنى من حديث الأحذين بالبلوغ لا عالي لا عالي لها خاصة وينفزن بالواسطة هنا أيضا من فعل فعلا فعل أن يعتقد أنه معصير وهو ليس بمعصير انكشف السيوب نوايا انكشف أنه ليس عنده ملكة العزالة انكشف أنه ليس عنده استقامة نفسية لكن من كشف أنه عنده فسقان لأن الفقص منوصل بفير المعصير وما فعل معصير له وهنا فواسطة ضمن العزالة وبينها ما ذكره في فرحه ولم يذكره في أصوله وفي أصول حجح جائب التجري سيد الخريف للفرح حجح جائب ثاني على أنه ضوء التجري ليس محرما شرعا كما يراه المدلم الأول و... ولكنه محرم عقلان محرم عقلان لأنه إقدام على ما لم يعلم الترخيص الشرقي فيه هو الآن عندما أقدم على شرب هذا المهيع معتقد أنه قمر ألم يُقدم على شيء لم يعلم الترخيص فيه أقدم على شيء لم يعلم الترخيص فيه تعلّه أنتوا من شيء نعسى وهذه الحرارة تكسبكم شوية نعسل فهذا <تصفيق> ف... ف... الشرب ال... المائع باعتقاد أنه خمرون بلا اشكال اقدامهم على ما لم يعلن الترخيص بي. ولم يعلن الترخيص بشرب هذا دا ومع ذلك اقل معنا الاقدام على ما لم يعلم الترخيص فيه لا أقول أنه محرم شرعان المحرم معصر إنه محرم عقل فإن العقل يقول تدين بقول الشارع أقول دينه، أن تتبع الدين في كل خطوة دين ماذا ما رخص لا يحصل لك الآن الاقدام على ما لم يعلم الترخيص فيه شرعان محرم عقل قل خلو محرم عقل ليش الفوسك حسان يقول هذا؟ بعد أن يصنع هذا المتجري ما لم, ير... ما لم يعلم الترخيص الشرعي فيه لا يزلق عليه العناوين وإن الروايات صائنا لنفسه لا يزلق عليه فأما من كان من الفقهة صائنا لنفسه ونصائنا لنفسه هو أقدم على ما لم يعلم الترخيص فيه صح ما سعلم لكن بما يصنع له صائنا لنفسه بدل مخالف على هوى مخالف على هوى لا استقامه هو مخالف على بس الموافق للهوى فالاقدام على ما لم يعلم الترخيص فيه لا يسمى مخالف على هوى بل موافق للهوى كذلك مثلا في الصحيحه التي قرانا سابقا لا تصلي الا خلف من تثق بدينه ليس موثوق بدينه بعد ان نعلم انه يقدم على المعصيه وفوق بالدين ما يحفظ، لا يقرر أنهم في الدين كذلك في صحيحة إن النبي يعبر والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع عيوبه هذا ليس ساتراً لجميع عيوبه هذا موعد شرعي لكنه عيب عرفي عيب, عيب عقلي, عقلي أقدم عيوب فما صارت صوته صار لجميع عيوب إذن العلاوين الكاشف عن العدالة المنخولة في الروايات عنوان مخالف لهواع عنوان الموثوق بدينه عنوان الساكر لجميع عيوبه هذه العناوين الموجودة بالروايط غير طالب عالم تجريه وما عدن سبتها يحكم بيئة ولكنه يقال لسيدنا ما قاله هو أنه زوال العناوين الكاشفة عن العدالة لا توجب تركب الفصل ما دارت هناك واسبة بين عنوان العدالة وعنوان الحكم هذا ما يتعلق بالاحتساب ومعنى ذلك المساله الاخرى كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات والمكروهات والمباحات بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه هل هذا الفعل على نحو الوجوب او على نحو الاستحباب او على نحو الكراهه او على نحو الحكمه يجب ان يعلم ذلك سواء كان من العبادة او المعاملات او العاديات كشرب الماء والنوم هذه المسألة تحتاج الى بيان امور الامر الاواخر ذكرنا في اول منحه التقليد ونعيده هنا باعتبار ارتباطه في المقام انك وجود التقليد مع اخويه وهو من الاحتياط وجود هذا يجب عليك إما من أو الاحتياط أو الاشتهاد هذا الوجوب فطري بملاك عقلي إرشادي بملاك فطري بملاك دفع الظار المحر أنا أعلم أكثر تكاليف شرعية وإذا لم أمثل تلك التكاليف الشرعية وعرب نفسي في العقوبة والضرر فأنا بملاك ذكر الضرر المحتمال أبحث عن هذه التكاليف الشرعية والبحث عنها إما عن طريق الإشجاد أو عن طريق فمقصودنا أن بعد أن يدرك العقل النظري وجود التكاليف الواقعية التي وراء تركها ومخالفتها عقوبة بعد أن يدرك العقل النظري ذلك علماً أو احتمالاً إن الاحتمال كافي في هذا الآخر بعد ان يدرك العقل النظري التكاليف الواقعية علما او احتمالا يحكم العقل العملي بانه يجب أن تؤمن نفسك من عقوبة هذه التكاليف بعد ان ادرك عقلك النظري ان هناك تكاليف وان في ترك التكاليف عقوبة يحكم العقل العملي ان امن نفسك من هذه التكاليف امن نفسك من هذه العقوبه والتامين اما عن طريق مع طريق الاحتياط مع طريق تأمين هذا الضرر إذن يجب التقليد مع أخوين وجوباً فطرياً بملاك دفع الضرر المحكمات وقد قلنا بأن دفع الضرر المحكمات موجود حتى في الحيوانات المربوطة بالفطرة الغريزة وأن هذا الوجوب عقليا إرشالياً بملاك نوم بملاك مطافقة الواقع وما على أنه أعلم بأنه ما في الأقوة افتروا من سنة أعلم بأنه حصل ما في أعمال لو حصل علم بأنه في هذه السنة تفضل الله عليكم بأن المعاصي لا عليها وأن مخالفة التكاليف لا عقوبة عليها كما يلتزم به بعض الجهلاء في اليوم التاسع من الربيع الأول، لأنه رفع القلم مثلا يوما أو ثلاث أيام، وإن كان هؤلاء الجهلاء في الحوزة لماذا؟ فعلى أي حال إذا ورد بيان أنه لا عقوبة على ترك التكاليف يومين، خالص، بس قلم حنال كريه الله ما بقطرات أنا قريبا تكبع الواقع وغين كان ماكو عقوبة هنا مع وجود البيان على هذا العقوبة بعد وجود فطري ماكو ما يروح الوجوب فطري الوجود فطري برعا برعا برعا برعا برعا برعا برعا برعا إني يجي الوجوب إذا أردت أن توافق الواقع فلا محالة إما أن تقلد أو تشتيناه هذا العقل, العقل يقول لا بد لك في موافقة الواقع من ماذا؟ من سلوك على الفرق الثالث. هذا الوجوب موجوباً عقلية بعد. وليس وجوبا فطرياً. ذاك الوجوب الفطري ملاقبه ذاك الضرر المحتمل هذا الوجوب ملاقبه موافقة الواقع. إذا أردت أن تكون لكن إذا أردت موافقة الواقع فلا يوجد من هذه فرق بين الوجوبين شنو؟ الفرق بين الوجوب في الملاط أن لا تملأ كتب أضر المحتمل هذا ملاط والفرق بين الوجوب في الساعة فقط. فإن ذاك الوجوب خاص بالتكاليف الإلزامية لأن الذي يتحمل العقوبة عليه تكاليف الإلزامية الوجوبات المحرمات، لكن على هذا الوجوب العطيلات مو خاص بالتكاليف الإلزامية بل حتى في مستحبات المترو. أنا أريد أن المترو. إذا تريد الله توافق الواقع حتى في المستحبات المقرآة يجب عليك أن تصدق أحد الصلق ال... فذاك الوجوب خاص بالتكاليف الإلزامية هذا الوجوب عام بأنه سواء كان المحتمل وجوبا أو حرمة أو مستحبابا أو بكروها أو حتى مباحا وإنت تريد موافقة الواقع لا يمكن لك موافقة الواقع وتطبيق أعمالك على وفق الواقع حتى تصدق أحد الصلق ال... بل هذا الوجود يعم المكلف وغير المكلف ذلك الوجود نفسه الذي يحتمل الضرر المكلف وما غير المكلف انسان غير بالغ او امرأة حافظ في ايام اياله غير المكلف بعد لا يحتمل العقوبة الذي يحتمل هو المكلف ذاك الوجود خاص بالمكلف هذا الوجود إنسان غير بالغ لكن يريد وافق لواجب الشرع يريد ان ياتي بالواجب وبالمستحب ويشتني بالمكروه ويعمل المباح بعنوان الإباحة حتى وان لم بيك... حتى وان لم لكنه اذا اراد موافقه الواقع يقول له عقله اذا اسلك احد الطرق فالوجوب الاول له مراد خاص وخاصا بالمكلف وخاص بالتكاليف الإلزامية بينما الوجوب الثاني ميلاد وموافقة الواقع وعام للمكلف ولغير المكلف ولسائر القوانين إلزامية أو غير إلزامية هذا هو الفرق بين هذا الوجود نفسه سواء اعتبرنا عقلي او اعتبرنا فطري. هذا الوجود نفسه سواء عقلي أو اعتبرنا فطري. إذا نظرنا فيه إلى موافقة الواقع نفسها فهو وجب تعيني. إذا نظرنا فيه إلى طرق الموافقة فهو وجب تخير. بالنسبة لموافقة الواقع فهو وجب تعيني. شبابي ما الواقع. بالنسبه لتامين النفس من العقوبه المحتمله تعيني يجب عليك تامين النفس من عقوبه المحتمله اذا لاحظنا عنوان التامين من العقوبه وعنوان موافقه الواقع فلوجوبه تعينيا اذا نظرنا الى طرق التامين وإذا نظرنا الى طرق موافقه الواقع فلوجوبه تقيريا هو هذا نفس الوجوب ان انطبع على نفس التامين ونفس موافقة الواقع يكون وجوبا تعليميا إن انطبع على طرق الموافقه وطرق التامين يكون وجوبا ولكن يجب من على وقت من انت